الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الضعيف قال أعني الضعيف الذي في السنة وفي كتب الفقهاء وروابه ليسوا بالمكروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابي بكر بن أبي مريم من وفرج بن فضاله ونشبين وخلق كثير نعم سبق أن انتهينا ولله الحمد والمن إلى بيان الضعيف وما يتعلق بشرح هذه العبارات التي ذكرها الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وعلقت على قول الإمام داخلية ولا تسلم. وعلقت على قول الإمام فاخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف وسبق تفسير هذه الكلمة وشيء من زيادة الإيضاح وربما شيء من الاستدراك على ضعف فهمي فقلت ان هذه العباره فيها اشكال وربما يكون الفهم بالنسبه لي قصر عن ادراك مقصود الامام الذهبي وايا ما كان فان الحافظ الذهبي بين ان الضعيف منفك عن الحسن ثم أيضا تكلمت عن قول الحافظ الذهبي رحمه الله حين يقول أعمى الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ومثلت ببعض الكتب التي تورد الحديث الضعيف مع بيان بعض التفاوت في هذه الكتب في النسبة قله وكثره وعرجت في ضمن ذلك على منهج الائمه الاربعه النسائي وابو داود والترمذي ثم ابن ماجه وبينت أن أكثر هذه الكتب الاربعه حديثا ضعيفا هو سنن ابن ماجه وأن أقلها لعلكم تذكرون أو أذكركم وأقلها النساء وسبق كل هذا وإنما أنبه تنبيهات عارضة على ما سبق والذي احب أن أنبه عليه الليلة وهو في الحقيقة سيكون درس الليلة ان شاء الله وهي عبارة هنا كنت كتبتها حتى لا أنسى فكتبت هنا في كتابي ما الفائده من ذكر الضعيف وهذا أمر لا بد أن ينتبه له طالب العلم غايه الانتباه فإن هذا الأمر من الضرورة بمكان سيما لطالب العلم الذي يريد أن يتخصص وأن يتوسع في علم الحديث وأما من سوى هذا الصنف من الطلاب الذي يقنع باتباع كلام العلماء صحيح ضعيف دون ان يكون له همة بعد عمر طويل ان يكون ذا اتساع في علم الحديث فربما لا يهتم كثيرا لهذا المبحث المقصود أن الحديث الضعيف مع علم الأئمة بضعفه فإنهم يهتمون بجمع الضعيف لا يؤمنون الضعيف فإن الضعيف على مراتب ضعيف منجبر بغيره وضعيف واه لا يرقى عن مرتبه الضعف لشده ضعفه حين نجد كثيرا من الائمه المتحفظين يهتمون بالحديث الضعيف في الجمع ويهتمون بالرواة الضعفاء كيف هذا تنظر في بعض كلام الأئمة فلان ضعيف ويسكف وتجد في بعض الروايات الضعفاء مع الضعف زيادة فلان ضعيف يعتبر به فلان ضعيف ينظر في الاعتبار فلان ضعيف يعتبر في الشواهد فلان ضعيف يكتب حديثه على الاعتبار فلان ضعيف يكتب حديثه وينظر فيه فلان ضعيف يجمع حديثه فلان ضعيف لا بأس به فمن لا عبره أو لا خبرة له بها بهذا العلم العظيم فإنه لا يفهم لذلك ظهر في زماننا شباب استخفوا بأهل العلم بقديمهم وحديثهم فبنوا قاعدة تهدم علم الحديث كما يقول الإمام الالباني أنه متى كان الراوي ضعيفا فلا يلتفت إليه البت، وبنوا على هذا أصلا فاسدا فوق فاسد فقالوا الضعيف لا يقوي ولا يتقوى فنشأ من هذه المدرسة نشأ مدرسة تسمى بمدرسة منهج المتقدمين والمتأخرين فيقولون إن الحديث الضعيف لا يعتبر به قط ولو بلغ عشرات الطرق ما دام انه لا يوجد له أي للحديث طريق صحيح ثابت فانه ضعيف بالمره وهؤلاء تعرضت في كثير من المناسبات لنقدهم علميا مع بيان انحرافهم منهجيا فهم لا يسلمون لا في الجهة العلمية في علم الحديث ولا يسلمون في المنهج السلفي هذه المدرسة تمسكت بشبهات ودار بينهم مباحثات ورسائل كتبوها بنوا أصولا على ما فهموا وحتى لا يواجه وحتى لا يواجهوا بكلام العلماء علماء الحديث والنقد اخترعوا قاعدة أن المتقدمين منهجهم بخلاف المتأخرين فرموا بجهود الأئمة عرض الحائط وقالوا بأن المتأخرين كالحافظ ابن حجر وابن تيمية لم يفهموا طريق المتقدمين ربما يصرحون ببعض ذلك في بعض الائمه وربما يسكتون عن تسمية بعض الائمه اذا شعروا بنفرة الناس عنهم لذلك تجرأوا على الحافظ بن حجر والذهبي وتجرأوا على الإمام الألباني وأسقطوا أحكام الأئمة فلا هم اتبعوا الأئمة المتقدمين ولا المتأخرين وإنما كما كان الإمام الألباني يصفهم وأمثالهم بأنهم تذببوا قبل أن يتحصرموا والفتنه كل الفتنه أن يحتقر العلماء فإذا احتقر العلماء فهذا يفتح باب الشر لذلك لا ترى جماعة من عن منهج السلف الصالح إلا وهم محتقرون للعلماء تصريحا أو عمليا فانظر مثلا إلى الحدادية الذي أسس فرقتهم محمود الحداد المصري فأصل منهج الحدادية قائم على الطعن في الأئمة بل وصرحوا بالطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية فضلا عما دون ابن تيمية كالإمام الألباني في العلم لذلك فمن الصفه أن يظن طالب العلم أن العلماء قد يغيب الحق عنهم هذا ضرب من ضروب الطعن في السنة من لازم قول المدعي وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق هذه مقدمة أما الرد العلمي بالحجج على هؤلاء فإنك ترى الأئمة وهم الذين يسميهم هؤلاء بالمتقدمين ولسنا ننازعهم في تسمية متقدم ومتأخر هذا أمر بدهي هناك عالم متقدم في الزمن وعالم متأخر متقدمون في الزمن ومتأخرون في الزمن النزاع أنهم جعلوا فرقا بين المتقدمين وبين المتأخرين وأن المتأخرين كالالباني وبن حجر وأمثال هؤلاء والذهبي انحرفوا عن المتقدمين لذلك يكفي هؤلاء ما ثبت عن الإمام أحمد وهو متواثر في معناه في ثبوته عن الإمام أحمد كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في ثبوت ذلك من وجوه عن الإمام أحمد قال الإمام أحمد ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة وقد أكتب حديث الرجل مع غيره لا أنه حجة إذا انفرض يعني عندي اثنان هذا ضعيف وهذا ضعيف هذا لو انفرد بالحديث لا اقبل والاخر اذا انفرد لا اقبل فاذا تابع احدهما الاخر احتج بحديثه قال ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة وقد اكتب حديث الرجل مع غيره احتج به لا انه حجة اذا انفرد وقال ايضا قد يحتاج إلى الضعفاء في حين قد يحتاج إلى الضعفاء في حين وقال في حديث ابن لهيعة اجمع حديث ابن لهيعة وهو يقوي بعضه بعضا وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو طريق غيره من الأئمة كما إذا تتبعت ذلك جاء في مجلد كبير ومن ذلك صنيع الترمذي فالترمذي معروف عنه هذا بالتواتر، أعني بكثرة الأمثلة المتواتره التي يطبقها في سننه لذلك لجأ هؤلاء قالوا إن الترمذي تفرد بطريقة التحسين للطرق لأنهم لم يستطيعوا أن ينازعوا في الترمذي. وهذه أيضا طريقة الشافعي فإن الشافعي بوض على الحديث المرسل وهو يريد مرسل كبار التابعين بأنه ضعيف لا يحتج به ولكنه إذا اعتضد بمرسل آخر مع اختلاف شيوخ المرسلين قال علمنا بذلك أن له أصلا واحتججنا به يعني إذا انفرد مرسل كبار التابعين الشافعي لا يحتج به فإذا جاء مرسل آخر لتابعي كبير آخر وعلم أن شيخ التابعي الأول ليس شيوخ التابعي الآخر فيعلم بأن الحديث له أصل ثم بين الشافعي وجها آخر من التقويه قال أو أن يأتي الحديث المرسل ونرى فتوى لبعض كبار الصحابة على مقتضاه. فنعلم أن للحديث اصلا فنحتج به ثم قال ونحن مع احتجاجنا به لا نرى أنه في الحجة كالحديث الصحيح أي أنه أقل مرتبة ولكن مع ذلك نحتج به هذا هو الإمام احمد والشافعي والترمذي وأيضا تجدون في علل بن أبي حاتم وهذه أمثلة كنا لما نناقش بعض هؤلاء نوردها عليهم فيسكتون فقد سئل أبو حاتم الرازي الإمام إمام العلل عن حديث لرافع بن خديج فضعفه ثم جاء طريق ضعيف قال فلما رواه فلان علمت أن له اصلا وهو يضعف الطريقين ولكن صحح أحدهما بالآخر وهذا أيضا ما نص عليه النسائي رحمة الله عليه كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر بتمثيل النسائي في تقويه الحديث الضعيف بمثله وذكر هذا الحافظ ابن حجر مع ذكر المثال الذي حسن به النسائي هذا من جهة فإذا نزلت بعد ذلك إلى أمثال الدارة القطني وتلاميذه أمثال الحاكم صاحب المستدرك وتلاميذه أمثال البيهقي في السنن الكبرى وجدت ذلك مستفيضا في تعاملاتهم مع الحديث فيما في البيهقي في السنن الكبرى وهو أكثر استعمالا وكذلك, وكذلك شيخه الحاكم في المستدرك وكذلك هو صريح قول الدار فقد نص على ذلك الدار قال إذا جاء الحديث عن مجهول لم يحتج به فإذا رواه مثله فإنه يقوي هذا معنى كلام الدار وهو إمام العلل في زمنه في الدنيا هؤلاء الأئمة هؤلاء الأئمة لذلك تجد في كلام هؤلاء كلهم الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم ويحيى بن معين وابن أبي حاتم والدار قطني والحاكم والبيهقي وهذا كما يقال غيظ من فيض يستعملون هذه العبارة فلان ضعيف يكتب حديثه فلان ضعيف لا يكتب حديثه فلان ضعيف يعتبر به فلان ضعيف لا يعتبر به فلان ضعيف يعتبر بحديثه فلان ضعيف لا يعتبر بحديثه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما يريدون من ذلك أو يريدون بذلك وهو يتكلم عن أحمد ونظرائه من الأئمة قال شيخ الإسلام وإنما يريد أحمد وغيره من الأئمة الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه اذا تعددت طرقه قال شيخ الاسلام ابن تيميه فاجتماع الطرق وان كانت ضعيفه بمفرداتها الا انها تكتسب قوة بمجموعها ويحتج به وهذا الذي صرح به ابن تيمية ونقله عن أئمة السلف وهذا الذي صرح به ابن القيم ونقله عن أئمة السلف وهذا الذي صرح به الذهبي ونقله عن أئمة السلف فدل ذلك البحث العلمي, العلمي المختصر على جهالة هؤلاء وهذه مدرسة لها رموزها ولها رجالها ربما قبل عشرين سنة او اقل كانت فتنتهم ظاهرة ثم الان انطفؤوا في غالب الامر وأذكر أن دارت مناقسة امتلعت عنها وسأخبركم بتفاصيلها وأرى فيها الفائدة إن شاء الله فقد كان بعض إخواننا من طلاب العلم رحمه الله وهو أخونا عمر اليافعي وهذا طالب من طلاب العلم توفي نرجو إلى رحمة الله عز وجل وكان حريصا على العلم والسنه والله يغفر لنا وله المقصود وكان قد ارتحل إلى الإمام ابن عثيمين واستفاد منه شيئا واستفاد أيضا من غيره ومات وهو في قرابة الثلاثين وكان يزورني هنا في هذه البلد جاء عدة مرات في عدة سنوات وتدارسنا بعض الكتب سويا إلى أن توفي رحمه الله وكان في منطقة القصيم حيث يوجد الإمام ابن عثيمين بعض هؤلاء الذين يحملون هذا المنهج الخبيث الفرق بين المتقدمين والمتاخرين فقال لي هذا اخو اخوكم عمر وكان جريئا كان جريئا في الحق قال هذا فلان في القصيم يقول كذا وكذا وكذا وهو منحرف عن طريقة الامام ابن عثيمين. فقلت له هؤلاء جهله واوردت له ما اوردت بل إن الإمام الألباني لما علم خطر هؤلاء سئل ما رأيكم في من لا يرى التحسين بطرق الحديث فقال الإمام الألباني وتجدون جوابه في سلسلة الهدى والنور بصوته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 إليه القول فيشتب والجاهل لا يدري لا يدري إلى أي شيء يقول هذا القول قال الإمام الألباني هذا القول يقول في الحقيقة إلى نصف جهود أهل العلم وإلى رد كثير من السنة إلى غير ذلك من فوائده يرجع إليها حتى يستفرف. فقال لي أخوكم هذا عمر لماذا لا تناقش هذا الرجل؟ قلت والله كذا كذا كذا. وذكرت له أسباب امتناعي عن المناقشه قال والله لا بد أن تناقشه. واشتد وغضب وإذا إذا به يهاتف ذاك الشرب على هاتفه. وأنا في بيته هناك في الشهامة في ابو ظبي قبل أن يموت رحمه الله. وأنا امتنع. وقال له معنا هنا أخ من طلاب العلم يقول أنكم كذا وكذا وكذا الآن يريد أن يناقش فرمى الهاتف إلى حجري فردت فرمى فردت مرتين ثلاث اربع إلى أن غلبني الحياء من هذا الرجل الذي على الهاتف فأمسكت الهاتف وسألت قلت يا أخي أنتم تتبنون هذه القاعدة؟ قال نعم فقلت له هل وجدت أحدا من أئمة السلف صرح بذلك قال لا قل طيب هل وجدت أحدا من الأئمة المتأخرين صرح بذلك ممن كتب في المصطلح من القرن السادس والخامس وهلما جر وهلما جرا وجدت قال لا لكن ابن القطان لا يرى الاتشعة في ذلك قلت ابن القطان الفاسي في الوهم والإيهام لا يمكن التحسين للطرق لكنه يقول أن تكثر كثرة يطمئن المحدث إليها إذا أصل القاعدة يراها أنتم ترون كلام ابن القطان قال لا قلت فما أفادك ابن القطان فسكت قلت طيب إذا لم تجد أحدا من الأئمة قال هذا قديما ولا وجدت قال هذا أحد من الأئمة ممن صنف في المصطلح فمن إمامكم فسكت قلت طيب أما وجدت عن عمل الأئمة أو من أقوالهم التصريح بالتحسين بالطرق قال الترمذي قل طيب وماذا قال تفرد بهذا قل طيب وغيره قال أحمد احيانا يقصد أحمد بن حنبل قلت وأنتم ترون احيانا قال لا قلت ما أفادك شيء فسكت قال يا أخي أنظرني قلت جيد وانتهت المناقشة ثم انصرفنا فاتصل من الليلة الأخرى. قال بلغ صاحبه أن هذا يفعله ابن حزم. يقصد عدم التحسين للطرق. فاتصل علي صاحب عمر رحمه الله. قال فلان يقول لك هذا فلان مشهور الآن، مشهور الان ولكن ما عاد يدندن على مسألة التحسين للطرق. فقال له قال لي يقول لك ابن حزم يفعل ذلك قلت نعم انا اعلم ابن حزم يفعل ذلك سله ابن حزم عنده من ائمه الحديث في هذا الفن فمرضت فرد علي بعدها ليله قال الاخ يسلم عليك ويقول القول ما قال اخي ابن حزم ليس حجه في هذا الباب ويبدو ان الرجل يقصدني كذا وكذا وذكر مادحا فلعنه الله على مغرورين يغترون بأنفسهم لا أقصد هؤلاء بداهة وإنما أقصد معنى آخر اذا الذي أقول إن احترام جهود الأئمة وانزال الائمه الأئمة منازلهم من الواجبات الشرعية التي تصون طالب العلم عن الانشرف. لذلك هؤلاء الآن لهم موقع وهو ملتقى اهل الحديث هذا ملتقى هو ملتقى أهل, ملتقى اهل السوء والبدع بديهي لا مبدع كل عين في هذا الملتقى لكن هذا الملتقى قائم على البدعة والضلال في مسائل العلم مسائل الحديث مسائل العلم مسائل التحسين بالطرق إلى غير ذلك وأيضا قائم على التكفير تكفير الحكام والميل مع أهل البدع المنحرفين لذلك تجدون أكثر ما يأتون بالمواد في هذا الملتقى بمواد أهل البدع وأهل الانحراف نعوذ بالله من الخذلان، وهذا أمر بدهي أن طالب العلم إذا انحرف عن العلماء في العلم انحرف عنهم في العلم والمنهج وقد كتبت بحثا من زمن في هذه المسألة وما نشرته إلى وقت هذا ربما لم يظهر لي فائدة إلى وقت هذا ولعلي انشره وقد جمعت فيه كلاما أئمة منذ زمن الامام احمد الى زمن كلام ابن عساكر الى زمن ابن تيمية الى زمن الصيوط يعني ما يقرب من سبعة او ثمانيه قرون. واتيت بكلام المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين في الزمن واذا هم على باب واحد في اصل التحسين للطرق ومن طريف المناقشات مع هؤلاء أن جاءني شيبة مصري من عدة سنواتنا هنا إلى هذه القرية وكلمني في هذه المسألة فمن عجيب استدلاله قال البيهقي في السنن يقول في بعض الأحاديث وهذا حديث له طرق ولا يصح في الباب شيء فقلت له صدقت لكن ماذا تقول؟ في الأحاديث لنا ما أفضلت الشباع كذا لنا ما حملت لنا ما أفضلت حديث كذا حديث كذا يقول البيهقي وهي أحاديث ضعاف ولكن يشد بعضها بعضا ماذا تقول في هذا؟ قال أحيانا قلت لا إله إلا الله أنتم لا تقولون لا أحيانا ولا غير أحيانا قال إذن أنت كيف تجمع بين قولي؟ قلت لا إشكال إذا اشتب الضعف فكثرة الطرق لا تقوي لذلك قال الإمام أحمد في المنكر يعمدون إلى حديث من ثلاثين وجها المنكر منكر أبدا أي الذي يشتب ضعفه لا يتقوى ولو بلغت طرقه ثلاثين طريقا يتركون كلام الإمام أحمد الصريح ويأتون أحمد يقول ثلاثين طريق لا تتقوى إيه نعم لأنه يتكلم عن الواهي ألا تراه يقول يعمدون إلى حديث من ثلاثين ودها قال أحمد والمنكر منكر ابدا والمنكر منكر أبدا لأنه شديد الضعف منكر لذلك ما احسن ما قال الإمام الألباني حين خشي على هؤلاء أن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 هذا هو رأس البلاء ورحم الله الإمام الألبان حين سئل عن أحكام التجويد هل يقال بأنها واجبة أم يقال بأنها مستحبة أو يقال بأن بعضها واجب وبعضها مستحب فقال في الحقيقة أنا لست متخصصا في هذا العلم ولا أستطيع أن أتكلم فيما لا أعلم قال نعم نحن درسنا هذا العلم قديما في صغري على الوالد وعلى بعض الشيوخ لكني حين أتكلم عن تفاصيل أحكامه فأنا لا أستطيع أن أدعي العلم لنفسي في كل فن وهذا ليس من علمي لذلك يجب أن يرجع إلى أهل الاختصاص ويسألونهم عن هذا لأن أهل كل فن هم الحجة في فنهم وعلمهم وهكذا أقول وهكذا فليكن الأدب ورحم الله من قال من أهل العلم ولو أن ولو سكت من لا يعلم عن قولي ما لا يعلم لقل الشر جدا ولو سكت من لا يعلم عن قولي ما لا يعلم لقل الشر جدا هذا الإمام الألباني جبل السنة ورأس أهل السنة بلا نزاع إمام في الحديث والاعتقاد والفقه راسخ في العلم راسخ في العمل ريحانة أهل الحديث ريحانة أهل الحديث يقول الإمام ربيع الألباني خدم السنة خدمة تعجز عنها الدول هذا الإمام يتكلم في هذا الفن الذي يقول حين سئل عن احكام التجويد والتفاصيل يقر بملء فمه بأنه ليس مختصا وليس على علم مفصل بهذا الباب ويقول ويجب على علماء السنه أن يكون منهم من يتقن هذا العلم فرحم الله أئمة أهل السنة متقدمهم ومتاخرهم إذن الحديث الضعيف يكتب ويهتم بجمعه لعدة أبواب. من اهمها او اهمها هو باب تقوية الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وقد اخل بهذا الشرط وهو ان لا يشتد الضعف بعض اهل العلم بالحديث كما يقول الامام الالباني فربما قو الحديث الضعيف شديد الضعف لكثرة طرقه قال وهذا خطأ لكن هذا خطأ في التطبيق لا يعود على أصل القاعدة بالهدي وأما كيف تميز بين شديد الضعف وبين الضعف المنجبر فهذا له أسبابه ومنها مثلا اذا كان الرجل ضعيفا من باب النسيان ولم يفحش نسيانه او ضعيفا من باب الخطأ يغلط في الحديث لكن لم يكثر ذلك منه كثرة تخرجه الى شدة الضعف فمثل هذا يحتمل لذلك الامام الالباني لما استبرك عليه بعض إخواننا من طلاب العلم، وهو أخونا حسن ابن عبد الله المالكي، وهو من خيرة طلاب العلم حسب ما تركته، حسب ما تركته، وهو من أهل الامارات موجود إلى الآن، فحسب آخر عهدي به تركته على السنة. وهو كذلك ان شاء الله ارجو ان يكون الى وقت هذا لكني لست متابعا تفاصيل امره وان كان على اتصال بكل زمن او كل فترة طويلة فقبل ما يقرب من عشرين عاما اتصل بالالباني عن حديث اياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم فقال اخونا حسن أبو عبد الله المالكي قال وهذا بده من أهل الإمارات وليس المبتدع حسن المالك الذي في السعودية فقال للألباني وجدت طريقا للحديث ولماذا لم تقوي الحديث بها أو هل يقوى الحديث بها فتركه على الخط قال اصبر ورجع إلى كتبه وترك الخط معلقا ثم رجع الألباني قال نعم أنا تعرضت لهذا الطريق الذي أنت تسأل عنه هذا لا يقوي الحديث وقد ذكرته في كتابي في سلسلة الأحاديث الضعيفة لأنه من طريق فلان أظن الآن يحذرني أنه من طريق ليث ابن أبي سليم قال وهذا كان فاحش الغلط كان يؤذن للفجر في صلاة الظهر يعني كان عند صلاة الظهر يقول الصلاة خير من النوم قال فهذا لا يقوي الحديث إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم لشدة ضعف هذا الطريق ظنا مني الآن أقول وكان الطريق من جهة ليث بن أبي سليم هذا مختصر وأيضا هناك فوائد كثيرة لجمع الضعيف حتى يعرف. حتى يعرف ويعرف أصله ويعرف سبب ضعفه ومنه يتبين الاهتمام بجمع الضعيف لمعرفة الرواة الضعفاء وهذا ايضا من الفوائد كذلك من فوائد جمع الضعيف التمييز في نسبة الضعف بين من ضعفه منجبر وبين من ضعفه شديد الضعف كذلك من فوائده أن يحتج بالحديث الضعيف على اعتبار تلق الأمة وهذا باب يحتاج إلى أمثلة وإلى وقت للإيضاح ربما يكون الحديث ضعيفا ولكن تلقته الأمة بالقبول فتلقي الأمة بالقبول والعمل به وبنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقويه وهذا أيضا نوع آخر من التقويه كما سئل الإمام البخاري عن بعض الأحاديث في بعض عن بعض الكتب والرسائل التي لا تصح اسنادا فقال الإمام البخاري قال هذا مما قبله وعمل به الناس وقد أشار إلى هذه القاعدة جماعة من النقاد ومنهم الحافظ الإمام ابن عبد البر وهذا باب آخر نعم الأصل في الضعيف أن يرب لكن إذا عملت به الأمة وتوافقت على نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به والشافعي رحمه الله في الأم لما ذكر حديث لا وصية لوارث من باب أو من وجه ضعيف قال ولست أعلم هذا الحديث ثابتا من طريق يصح أي بالنسبة للشافعي وإلا له طرق يصح منها قال في حديث لا وصية لوارث ولست أعلمه من وجه يصح إلا أنني لا أعلم اختلافا بين أهل العلم وأهل المعرفة بسيري ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يختلفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية موابث وهذه علوم يدركها طالب العلم بأمرين بقراءة ما كتب الأئمة النقاد الجهابذة قديمهم وحديثهم ثم بالمعايشة والممارسة العملية مع طول الزمان حينئذ يتضح له جليا هذا العلم فعلم الحديث خاصة هو من اعصر العلوم التي تحتاج الى عمر طويل لكي يتدرب طالب العلم على تطبيق القواعد وعلى فهمها ثم بعد عمر يعرض جهوده على العلماء وينظر كما يقول الامام الالباني الى نتائج ما وصل في ابحاثه فان وافق في نتائجه او في جل بحوثه ما وصل اليه العلماء فليعلم انه حينئذ اتقن هذا العلم ثم كما يقول الامام الالباني لا يستعجل في نشر ما يكتب حتى يعرض ما كتب على اهل الاختصاص واهل العلم فان استحسنوا ما كتب فهذه علامه خير هذا ما احببت ان ابين وقد ذكرت في اول الدرس بأن هذا الموضوع سيكون درس الليل. طيب هاتوا اسئلتكم إذا كانت في الباب وإلا نظرت إلى اسئلتكم خارج الدرس. أحد له سؤال في الدرس، فضل الحديث الضعيف بعض العلماء توسع فيه في فضائل الأعمال وبعض العلماء ضيق وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح أنه إذا لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعتقد ما دل عليه ولا يجوز أن يعمل بمقتضاه في مسائل لا يوجد لها أصل إلا الحديث الضعيف يعني مثلا لو جاء بعض الأحاديث وهذا واقع في إحياء ليلتي العيد مثلا لا يوجد هناك حديث صحيح يدل على إحياء ليلتي العيد فهذا حديث ضعيف فلا يجوز أن يعمل بمقتضاه ولا أن يعتقد بما دل عليه من استحباب قيام ليلتي العيد كما جاء في الحديث الضعيف أو شديد الضعف من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه حين تموت القلوب واضح جيد إذا فالضعيف لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز اعتقاد ما دل عليه إلا أن يدل على ما دل عليه من الاعتقاد غيره فحينئذ يعتقد ما دل عليه لا منه وإنما من غيره من الصحيح أو من كتاب الله كذلك لا يجوز أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقطع ناسب تجزم به تقول قال رسول الله وبالتالي فإن بعض العلماء اشترط شروطا للحديث الضعيف في باب الفضائل وهذا لا دليل عليه ثم لو سلم بهذه الشروط فإنها كما يقول الإمام الألباني تطبيقها عمليا أشبه بالمحال وليرجع إلى كلام الإمام الألباني في هذا فقد أجاد وأفاد غاية الجودة والإفادة نعم غيره في الباب حدلوا سؤال في الباب تفضل عن... لا يصح لا يصح في ياسين شيء. هكذا قال جماعة من النقاد. ياسين قلب القرآن. ياسين عروس القرآن. ياسين سنام القرآن. اقرأوا على موتاكم ياسين. يؤتى يوم القيامة بكذا وكذا. وهناك من ألف في مرويات ياسين. لا يصح في هذا الباب شيء. أي؟ فيما يتعلق بصورة ياشي، نعم، غيره في الدرج، هات. هات. هاتي على، هاتي على. هذا معروف، هذا يقولونه. هذا يقولونه يعني يقول مثلا الامام احمد قال في هذا الحديث منكر الامام الالباني قال حديث صحيح يقول نحن اجتهدنا فوجدنا ان كلام الامام احمد اصح ماذا يعني هذا ماذا يعني هذا لو كان هذا تمثيل حقيقي لا عليه فهل يقال بأن الإمام الألباني متشاهل في هذا العلم هذا في الحقيقة كما يقال عندكم لما متلاقوس في الورد عيب قالوا يحمر الخدي الآن سأمثل لكم الإمام البخاري إمام الدنيا ماذا كتب الإمام ابن أبي حاتم ألف كتابا سماه بيان خطأ البخاري الكتاب مطبوع بيان خطأ البخاري جمع ابن أبي حاتم في هذا الكتيب بعض الاستدراكات على الإمام البخاري وسمى كتابه بيان خطأ البخاري فماذا كان الإمام البخاري إمام الدنيا ولكن كفى بالمرء نبل أن تعد معائبه لذلك يعجبني كلمة الإمام الالباني حين أثنا على بعض المشتغلين بالحديث، فقال واردو أن تنتبه، فقال وبعد أن اطلعت على بعض كتاباتك. تبين لي أنك ولله الحمد على علم ودرايه بهذا العلم الشريف وأن صوابك أكثر من خطائك كحالنا وأن صوابك في تحقيقاتك أكثر من خطائك كحالنا اذا الرجل يقول أنا أيضا لي أخطأ لكن الغالب أن تحقيقاتي صواب والخطأ وارد فإذا كنا نتصور الإمام البخاري ونعلم أنه قد يهم وقد يستبرك عليه الإمام الدار قطني يا ود انت رحت فين تكتب الكلام اللي بقوله افهم يكفي. افهم يكفي. الامام الدار قطني استدرك على من البخاري ومسلم في كتابه المسمى بماذا الالزامات والتتبع. استدرك على البخاري ومسلم في بعض استدراكاته جانب الصواب مع قطمة هكذا قال بعض الائمه إذن لا يوجد امام لا يخطئ لا في الحديث ولا في الفقه ولا في الاصول ولا في التفسير بل اخوانكم الذين معنا من سنين طويلة هناك بعض الاحاديث التي خالفنا فيها الإمام الألباني وتركنا قوله لقول غيره من أئمتنا ألستم تسمعون هذا سيما الطلب منكم الذين معنا من سنين لكن هذا شيء وأن يستخف بأحكام الأئمة شيء آخر الإمام الألباني غاية في التحري والدقة نعم قد يهل قد يوثق ضعيفا فيخطئ قد يضعف ثقه فيخطئ قد يصحح حديثا والترجيح انه ضعيف قد يضعف حديثا والترجيح انه صحيح وقد قرأت كتب الامام الالباني وقرات السلسله الصحيحه كلها فاستدركت على امام الدنيا هذا اعتقاد لا نقول الالباني ليس موجودا الان هذا اعتقاد نقطع به ونجزم به اننا نعتقده ونعلن به فاستدركت من سلسلة الأحاديث الصحيحة التي مجموعها أربعة آلاف وخمسة واربعين تقريبا استدركت مئتي وخمسين حديثا ثم وقفت على كلام الإمام دارق 200. كلام الإمام مقبل الإمام مقبل إمام الحديث وإمام العلم ثم وقفت على كلامه وقد كنت فرغت من استدراك 250 حديثا من السلسلة من 4 ثلاث و45 تقريبا فقرأت للإمام مقبل يقول وما يضر الألباني إن وجد في السلسلة ما يقارب 200 حديث ضعيف نحن نخالفه فيها واللي كان عندي أنا 250 ولا بثفتها ولا نشرتها بل أتهم نفسي قبل الألباني ولذلك كنت إذا وجدت من أعترض به من الأئمة أطمئناً وإذا لم أجد إماماً يخالف الألباني فأتهم نفسي واتردد قصدي من هذا باختصار أن الألباني كغيره من الأئمة له وعليه يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل يهم وينتبه ولذلك كم من حديث صححه ثم تنبه فضعفه من ذلك حديث ابن حبان من حديث أبي هريرة إن الله يبغض كل جعظري جواب إلى آخره صححه ثم رجع وضعفه منها حديث ثلاث جدهن جد وهجلهن جد صححه ثم رجع وضعفه منها أحاديث ضعفها ثم رجع وصححها هذا لا ينفق عنه البشر نعم هذا بارك الله فيه قلت في كلامي هذا بحث طويل يحتاج إلى تصورات وإلى تقسيمات معينة لماذا فعلوا ذلك هذا له اعتبارات لكن انا الان سأعطيك اعتبارا واحدا هناك بعض الاحاديث كانت في رسائل مبعوثة الى بعض البلاد ككتاب ابي بكر ابن عمر ابن حزم. فكانوا في زمن التابعين يقولون هذا الكتاب جاءنا من رسول الله, الله ويعملون به والقضاء يعملون به ولكن الواصفة التي حدثتهم بالكتاب ما أصبح يذكرونها لشهرة الكتاب أنه صار مستغن أن يقال من حدثكم بهذا الكتاب والقبا يحكمون به والعلماء يفتون بموجبه وينصبونه للنبي النبي الله عليه فتطاول الزمان فجهل واصطة من المحدث بهذا الكتاب لكنهم تلقوه بالقبول إذ كان معروفا عندهم ثم جهلت الواسطه بعد ذلك حينئذ ماذا يقولون مدام أنه متلقى بالقبول فمعنى ذلك انهم ما تلقوه إلا عن اصل صحيح هذا مثل من أمثلة واضح؟ تفضل في الدرس الاي المرتبه الضعيفه يعني واحد غلبان طبعا اللي بيسمع الشريط يقول ماله عادي جاوب أجوبه غير سال طفل طبعا يعني واحد غلبان ما حافظ قوي فبيلخبط كل ما يحفظ الحديث ما يظبطوش نقول له مش هنقبل حديثك لغايه ما تبقى ايه تحفظ حلو فهمت عليا بارك الله هك. نعم، نعم بنقول في الدرس، ها؟ فلك من سؤالك نصيب في طريقة السؤال، ها؟ غيره؟ تفضل. دعك من هذا. لا تحتاج إلى هذا في الصحيحين. أحاديث الصحيحين متلقات بالقبول إلا ما نصوا على استدراكه اذا ما داعي تدخل في هذا البحث هل يوجد في الصحيحين حديث ضعيف حسن أو صحح بمجموع الطرق لا حاجة لك إلى هذا هذا كتاب أو كتابان تلقيا بالقبول إلا ما استدرك عليهما من كلام العلماء وإلا عض, أو عض, عض على هذا الحديث ما دام في الصحيح دام لم يستدر طيب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الإمام الألباني وغيره من الأئمة يحسن هذا الحديث وبعض الأئمة تكلم في هذا الحديث ولعل يكن فصل الكلام في هذه المسألة قبل ذلك نعم. طيب هاتوا اسئلتكم خارج الدرس فين صاحب الأعمش؟ ما سؤالك؟ حضرتي بعمل ايه؟ نعم صدقت يعني صدقت هذا سؤال جيد يقول انك يقصدني انك اذا عنعن الاعمش تتوقف او تضعف بعض الأئمة أو كثير من الأئمة يصحح فما هو السبيل في هذا اصلا المسألة في خلاف بين الأئمة بعض الأئمة يسلكون عن عنة الأعمش بإطلاق بعض الأئمة يردون عن عنة الأعمش بعض الأئمة يفرقون بين عن عنعنة الأعمش في شيوخ أكثر عنهم كما قال الحافظ النقاد الإمام الذهبي قال وهو معروف بالتدليس فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماء قال الحافظ الإمام الذهبي إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وابي وائل وابراهيم النقاعي قال هؤلاء يقبل فيه يقبل فيهم عنانه الأعمس لانه اكثر من مجالستهم ومن الاستفاده منه فإذا كان عن عنث الاعمس من هذا القبيل ابي صالح ابي وائل النخعي واضرابهم اذا كان عن عنث عن الاعمس في الصحيحين او في احدهما من غير او عن غير هؤلاء الشيوخ اذا كان عن هؤلاء الشيوخ يقبل ولو بالعنعن إذا كان عن غيرهم في الصحيحين أو أحدهما يقبل وهؤلاء الشيوخ أقصد من طالت صحبة الأعمش له كهؤلاء الثلاثة وغيرهم إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما عن غير هؤلاء الشيوخ وعنعن يقبل فإن الأمة تلقت احاديث الصحيحين بالقبول اذا كان له شاهد اذا كان له متابع يقبل اذا خلا عن قراء واحتج الائمه يقبل اذا خلا عن قراء واختلف الائمه لا يقبل هذا الذي اعتقده هل فهمتني اعيد مره اخرى إذا كان الأعمر عن هؤلاء الشيوخ المكثرين يقبل وعن أضرابهم إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما يقبل عن غير هؤلاء الشيوخ إذا كان له متابع أو شاهد يقبل إذا كان بالعنعنة واتفق الأئمة على الاحتجاج به يقبل إذا كان بالعنعنة واختلفوا فيه فيضعف واضح؟ نعم هات يا احمد يا خوفي يا احمد يا عبد الوهاب تبقى صوفي الله يستر عليك هذه هي المشكله هذه هي انك كثرت سماع الشبهات هذا خطا وكان جماعه من الائمه اذا جاء صاحب بدعه فكان يضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع شبهته فقيل له لم تسمع ذلك فقال أخشى أن يقر في قلبي شيء من شبهاتهم فيقر في قلبي فأهلك أنا سأضرب مثلا بنفسي حتى اهون على أخيكم النقد. فأنا وأنت قد انتقدنا أنا انتقدت وأنا الشيخ ربيع انتقدني فاشتوينا فأرح نفسي. لما كتبت كتابي ذم الارجاء وبراءة أهل العلم والحديث منه والرد على من رماهم به وهذا كتاب كتبته من شمي وكتبته دون أن أعرضه على والدنا وشيخنا ربيع بن هادي المدخلي متع الله المسلمين بحياته على طاعته فبعد أن انتشر الكتاب دفعت بيدي نسختي إلى والدنا وقلت له يا شيخنا انت تيسر لك ان تطلع على الكتاب وان تنصحني اذا وجدت فيه ما يحتاج الى قصف فسلمته الكتاب بيدي الى يده وكنت قد كتبت هذا الكتاب قبلها بسنوات دون ان استشير فيه احدا من أهل العلم ودون أن أعرضه على أحد من أهل العلم لذلك لن تجد للكتاب تقدم لأحد فلما بقي الكتاب عند والدنا فترة من الوقت ففي ليلة دفع إلي الكتاب وقال ما قد الذي يهمني الآن موضع النقد فكان مما ذكرت في كتابي بعد أن أنهيت الرد على من يرمي العلماء كالألباني وغيره بالإرجاء كان من عبارتي بعد أن انتهيت من مناقشتهم قلت هذا ما وقفت عليه من شبهاتكم ونحن منتظرون ما بقي منها فعلق الشيخ الإمام ربيع بخطه في النسخه التي سلمها لي بعد أن قرأ الكتاب قال بل شل الله العافية يا ولدي من شبهاتهم انظر إلى النفس السلفي وانظر إلى نفس الشباب المغرور الشاب المغرور قد يشعر أو لا يشعر هذه شبهاتكم ونحن في انتظار ما بقي منها فقال الشيخ بل سل الله العافية يا ولدي وأن يسلمك الله من شبهاته فكانت هذه الكلمة من أجمل ما استفدت من كلام الشيخ رحمه الله لذلك ينبغي على طالب العلم أن يتهم نفسه لا تظن نفسك أنك بلغت من العلم ورسخت فيه رسوخا حتى تجلس موضع المناظر في كل مسألة أن ترون مثلا الآن في مواقع الإنترنت والتويتر وفيسبوك وما أشبه ذلك ترى شبابا ضعافا في العلم يتصدون في الرب على شبهات كبيرة كيف تعرف كيف تعرف أنهم ضعفاء الجواب من ردودهم هم سلفيون ولكن لا يقدرون أن يردوا الشبهات لأنهم ضعفاء في العلم ما زالوا في ابتداء الطلب هذا لا يعني أن نغلق باب النصيحة لا ولكن ينبغي على طالب العلم أن لا يستعجل في كل شبهة وفي كل مسألة يناقش فيها بل عليه أن ينأى عن الشبهات إلا ما اضطررتم إلي. هذه مقدمة وحتى أهون على أخيكم ضربت مثالا بنفسي فاستوى الناقد والمنقود أما بالنسبة للسؤال وجوابه علميا فإن السؤال كالتالي يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله هكذا مع قوله تعالى ولو أنهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما يقول فهل هذه الايه لما يقصر العمل بها على حياته لماذا لا تنسحب بعد موته هكذا السؤال جيد أنا سأجيبك وأرجو أن يكون هذا آخر عهدك بذاك بارك الله فيك حوله إلى أهل العلم قل له سل العلماء أولا أقول هذه الآية هي حجه اهل البدع في التوسل بل في الاستغاثه بالاموات وقد سبق ان بينت لكم الفرق بين التوسل بالاموات وبين الاستغاثه التوسل بدعه تقول اللهم بجاه نبيه فأنت تسأل الله ولكن تظن أن نجاهه سبب لك عند الله هذا توسل بدعي الاشتغاثة أن تأتي إلى القبر أو أنت في مكانك في مكانك تقول يا رسول الله أغثني هذا كفر ورده لأنه ماذا؟ لأنه سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء لمي فكان كفرا والأول كان بدعه هذا الفرق بين التوسل بالاموات والاستغاثه ثانيا ما زال أهل البدع قديما وحديثا يستدلون بهذه الايه على التوسل بالاموات وبعضهم على الاستغاثه بالاموات الذي هو الكفر الصريح ووجه استدلالهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الآن أنا سأسألك يا أحمد ليس سؤال مستخبر بقدر ما هو سؤال منبه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ما معنى جاءك المنافقون وقالوا نشهد هل هذا في حياته أم بعد وفاته علي صوته في حياته طيب لو أن منافقا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عند القبر اشهد انك رسول الله هل يدخل في الايه يدخل براحتك لا تنظر الى وجهي اغرب وجهي عنك ان شئت قلت لك وانتبه قلت لك سائلا اذا جاءك المنافقون ما دلالته قلت في حياته فبنيت على حياته سؤالا اخر فقلت لك فإذا جاءت جاء منافق للقبر فقال أشهد أنك رسول الله يدخل في الآية فقلت يدخل ثم تردد والآن إلى ماذا وصل طيب خذ غيرها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية هذه الآية إذا جاءك دلالا تلفظي جاءك واقعة حال مجيئهن في حياته أم في حياته ومماته إذا دلالة اللغة لو أحمد عبد الوهاب مات الليلة فأتيت قبرك هل يصح لغه ان اقول جئت احمد ام تقول جئت قبره ماذا تقول جيد فاذا قلت جئت لفلان وانت انما اتيت له بعد ان مات هل يصح لغه هذا ام لا يصح جيد اذا حين يقال في اللغة إذا جاءك المؤمنات وحين يقال في قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لذلك انظر الى السياق قال تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول جاءوك ماذا ارادوا بمجيئهم ان يستغفر لهم لذلك جاء المنافقون فاستغفر لهم الرسول فعاتبه الله استغفر لهم او لا تستغفر لهم اذا فلما قال واستغفر لهم الرسول قال واذا في الايه ايش تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هذه الآية فيها قولان قال بعض علمائنا نزلت في المنافقين وهذا قول بعض المفسرين وأن الذين جاءوا هم المنافقون وقال بعضهم بل من أخطأ وقال للرسول حديث البخاري أن كان ابن عمتك فنزلت الآية كما يقول عروة أو هشام لا أحسب هذه الآية أحسب هذه نزلت في هذا الموضع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا واضح اذا سواء قيل الآية في المنافقين أو قيل في المؤمنين أو قيل فيهما معا فإن بلالة السيار في الخطاب جاءوا كاف والكاف هنا في موضع مفعول به فاستغفروا الله واستغفر دل على انهم حين جاءوا جاءوا طالبين للمغفره فما الذي حصل استغفر لهم حينئذ ان حصل ذلك لوجد الله تواب رحيم إذا دلاله الايه من حيث السياق ومن حيث اللغة إنما هي حال حياته عليه الصلاة والسلام لذلك بعد من بعد موته لا يصح للقائل أن يقول جئت رسول الله وإنما يقول جئت قبر رسول الله واضح ولا يصح أن يقول جئت رسول الله فاستغفر لي هل يقطع بذلك أو يعلم ذلك بينما حال الحياة يقول جئت فاستغفر لي إن وقع منه الاستغفار هذا من حيث السياق ومن حيث الدلالة التي يدل عليها الله نأتي الآن إلى فهم الصحابة هذه الآية كانت في زمن الصحابة فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى كان الله مريدا منهم أن يعملوا بهذه الآية في حياته أم في مماته إن كان الله أرشدهم إليها في حال الحياة وكان المعنى أنها أيضا بعد الممات يفعل كما يفعل في الحياة فما الذي يعتقد في الصحابة أن يأت قبره سائلينه كما كانوا حال حياته إذ الآية على هذا المعنى تشمل الحالين حال الحياة وحال الممات فلما لم يأسوا بعد مماته وإنما عدلوا إلى دعاء غيره على رواية البخاري اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا واليوم نتوسل إليك بعم نبينا لم يبقى لحال الصحابة إلا أحد أمرين إما أنهم كانوا طائعين بعدم مجيئهم لقبره سائلينه وإما أن يكونوا عاصين قد تركوا ما امروا به في حال موته كما في حال حياته الآن ماذا تقول كانوا طائعين فعمل الصحابة وعمل التابعين وعمل الأئمة هل جرى يدل على ماذا على أن المقصود بالآية هو مجيء الجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته لا أن يشرك بالله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي إلى قبره متوسلا وهذا شرك أصغر أو مستغيثا وهذا شرك أكبر هل هذا واضح بارك الله فيه لذلك لا نستطيع أن نستغني عن فهم القرآن دون الصحابة قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إذن وإن تولوا إذا لم يكونوا على ما آمن به الصحابة فإنما هم في شقاق، لذلك هذا هو الفرق بين السلفي وبين المنحرف السلفي لا يطلق العنان في الاستدلال بالآيات والأحاديث إلا متبعا لما كان عليه السلف وإلا لما يقول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين ما هو سبيل المؤمنين اصلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اهل العلم في كل ده واضح بارك, بارك الله فيك